Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, بنت الموزيكا والجو المزيان وانتم الناس الكل وين ما كنتو مسكوزين في الدار واخذين الكار وإلا واقفين وقفه تستناو في الخبز عند العطار انقول لكم مرحبا بيكم وعسلامتكم في جونا موزيكا البرنامج اللي استنستو بيه واللي كيف العاده والعوائد يعطيكم جديد في جديد ويخليكم برونشي مع الموزيكا اللي كتبتوها نتوما واخترتموها انتم على باج راديو منو باراديو ستيشن وإلا على التروا دوبل راديو منو ستيشن الضحك معانا ونهار نار يا حبيبي نار برا نقرأ ويوصلون الجمعة من عند بارشا مستمعين يتبعون فينا سواء في حدود أرض الوطن وإلا خارج حدود أرض الوطن يوسرا مرزوق اللي تسكن في ألمانيا وهي أصلها من المستير قتلنا إنها تسلم على رجلها وأولادها براء ورسلين وتطلب من عنا غنيت أنت معلم اللي تهداها لراجلها وتقول نحبك بارشا اماني المثلوثي اللي تقرأ اني فرانسي في سوسان نسلموا عليها لها ان شاء الله ربي معاك وبالتوفيق في قراتك يا اماني سامية المثلوثي تقرأ في بير البي انيماشون لها ان شاء الله بالتوفيق يا سامية اك بسروحك خلينا نفرح بك اخر العام هاي فلم هذبي برميا راني دروا في سوسا تسلم على أصحاب الكل اللي قرأوا معاها في الباك اين في بوفيشا وتقول لهم راني نحبكم بارشا وتعدي لهم غنيت أقدر صحاب ناديا القروي هذه بينومت هيفا في الفوئي هي من المهدية وتقول لنا نحب نسمع لولا الملامة بصوت إلسا ومعهم زد أميرة برا من المهدية اللي تسلم على دارها وتسلم على جميع أصحابها وجميع الطلبة في الفوئي ولا في الفك زهرة اللي تقرأ تيليكوم في المهدية تقول لنا فرحنا برشا بالجو اللي قاعدين تعملوا فيه ونسلم على الناس كل اللي تحبني وتسمعني غاد الحجري تقرب باكسيون نسلموا عليها ونقولوا لها غاد ان شاء الله ربي معاك إن شاء الله كلك تفاؤل وإن شاء اللي عملت معنا الجو وما ننسى وش نور الوصيف من الجم اللي قدتنا سمعتكم وعملنا جو برشة معاكم الناس كل ابقاء وبرونشي كيما لكم باش نسمعوا اليوم برشة جو باش نعملوا برشة جو مع بعضنا وخاصة بحضور الموهو باش باقي اللي جيتنا اليوم من كومبيو اسمان نوبا فاتن مرحبا بيك فاتن مرحبا سلامة مرحبا فرحانين برشة اللي انت بحذين اليوم فاتن ان شاء الله نعدي معاك وقت مزيان كما عادي نهجم عليه فاتت مع زميل باران نقول لكم شنو اليوم باش نسمعوكم في برنامجنا وشنو الجو اللي مستنينكم على الساعه تلقاوها من مساعتين 3:00 كل نهار اربعه اليوم باش تغني لنا في تمبرش تغني مزيان باش معها معاها برشا جو ونعملوا معاها برشا جو ان شاء الله اليوم في انستا مزيكا باش نحكيو على كاظم ساهر وباش نحكيو على توب 10 نتاع المزيكا اللي عملت فيو كبير على في اليوتيوب في ارتست نتاع اليوم 66 باش نحكيوا على هنت صبري وما ننسى واش نعدي لكم برشة غنية مزيان على ذلك نقولولكم أبقى وبرانشي أبقى وتسمعوا فينا ما تبدلوش الموجاوين ما كنتوا نمشيوا مبعاظنا السعد المجرد اللي طلبتها من عنا يسرى باي من ألمانيا نقولولها يسرى هي الغنية اللي طلبتها راجلك أسمحها وبعد هنا الرجعين انت معلم وإحنا منك نتعلم انت معلم وإحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما nie نتكلم nisku ty nie و تسمع اللي يخداك انت معلم و تسمع اللي يخداك انت معلم انت معلم واحنا معلم انت معلم النظرة بالاشارة تعرف نقدم الحرارة انت في الحب I want you to all sit with me I to with me Testing the Toyara, Entę ma'allim La, na tysmał tak Entę رجعنا بعد ما سمعنا مع بعضنا الناس الكل سعد المجرد اللي قال لنا انتي معلم احنا نقول لكم انتم المعالمية اللي عرفتوا تختاروا اللي قاعدين تسمعوا فينا من بنزرت, البل... بنزرت البنجرداني اليوم عفوا معنا في الستوديو كما حكينا في اول البرنامج فاتن الطالبة اللي جاتنا من كومبيوس مينوبا كان تحكينا اكثر فاتن على روحك وتقدم روحك للجمهور اللي قاعد يسمع فيك تويكا انا فاتن مش رقين جمانية جمعانية عربية من يعني أصير لتوليد بنزارة من سجنين. آه. شنو تقرأ عربية قتلنا في كلية صحافة؟ كلية الأدب منوبة. كلية أدب منوبة نسلموا على جميع طلبة اللي في كلية الأدب منوبة من ونقول لهم إن شاء الله معكم وإن شاء الله ربي يوفقكم في القراءة. برهت نلعب جزيرة قبل ما نبدأ وفتن. شناتيو كلمة؟ وانتي تغني لنا ولا تجاوبنا عليها بحاجة من اختيارتك انتي معناه فاتن كي نقول لك الجسار وكي نقول لك اللي تحبوا شنو تنجم تغني له بالنسبة لنا اغني له يا روحي ضيبي لو كان حبيبي مش من نصيبي ملي سرقه، قلبك حبيبي لو راح لغيري هيكون مصيري ما فيش حياة لو ناوي تمشي في الليل ما نمشي. ما تدفر مشي دول الحياة أنا مش همانة لو توراجة وكل سامة روحي معاك تيك الصحة فيتن اللي بالحق معناه أمتعتنا بتقطوخ هذه المزينة اللي الجسار اللي قال لنا فيها واللي غنيلنا عليها على الحب خلينا نحب الناس كل خلينا نحب بعضنا فتنة نواجه رسالة حب من هنا من المنبر هذا لجميع المستمعين اللي تبعوا فينا ويسمعوا فينا كيف كل عادة كيما قلنا أو اللي ميسون انه نعملوا معك برشا جو انه جو الضحكة والضمار والتفريكة معنا ليلى ونهار باش تلقاوه معنا كل اميسون برا يا فتنة سألكم قلولك اس كيالقيت صعوبات كيف بدي تغني وكي عرفت روحك معناها عندك موهبة كبيرة في الغناء لقيت صعوبات واجهت صعوبات شنية بالضبط الصعوبات اللي واجهتك سواء مداء سواء من الأصحاب سواء من اللونتوراج اللي تعيش فيه أعكيد كل معناها كيما أي بنية يعني في الريف وكل مش, مش تخمى قبل ما تمارس الموهبة متاحة وإنا جزت مو معناها خممت وشفت اللونتوراج متاعنا وشفت اسكي قبلوا ولا ما يقبلوش بتبيع كي كل مانيها إنسانة بيشتبدت ميرس الموهبة متحدى ما ت تلقى الرفض من لول لكن أنا هاني مانيها نميرس وان شاء الله لبيس وان شاء الله خليك متمسق متمسك بموقفك فيتن خليك مت فقلا وان شاء الله في القريب العاجل داركم مانيها يعرفوا قيمة الموهبة اللي عندك والصوت المميزين برشا اللي تغني به ما نعرش اسكو عملت ناويدي قبل هكا اسكو شاركت في كونسيرفاتوار معناها لقيت شكون اللي أترك في المجال الثقافي وإلا لا خطر كما نعرف في تونس الناس الكل إنه سعيب برشة تلقى نويد ثقافية في الجهات ولا في البلايس أبارة تونس العاصمة كما نعرف وتلقى نويد الكل أما في البلايس معناها والمناطق الداخلية نتع تونس نلقاه غياب كامل للناويدي ذي متع تأثير المواهب ججتما أنتي جاوبت أنا كتجربة ما عملتش تجربة يعني موسيقية ما شاركتش في نادي ما معناها كلي فقدت الأمل شوية في أني نمارس الهواية متاعي وزيد يعني لونتو رجلي عنا غادي ما معنا ما وفرش معنا ما وفرش لونفيرونمون لي بش تواصل فيه ولا تبين فيه روحك تبين فيه صوتك فكنت يعني تجربة حد حد روحك حد, حد روحي يعني حد بيتي روحك. ما حاولتش تحكي مع ابوك مع أمك تقنوحهم تقول لهم رأو الفن ما هو شعيب هو أحنا مفروح. ما حكي في الفن معنا بحكم دارنا يعني مشكل الناس معناها همها إنك تشارك في نادي ولا تشارك في أي حاجة أحنا يعني عائلة بزيتة همها إنها تحصل معناها باش تعيش و تبقى معناها عايشة كما الناس و الحمد لله الحمدول على كل حال احنا من نجم ونقول كان الحمد وان شاء الله داركم يخليولك الفرصه نهار باش تكمل في الموهبه ذي فيت الناس نسنا عليك وسمعنا عليك برشا كلام مزيان من الطلبهات ولا زملائك في الفاك وفي في المبيت الجامعي طالبات وقالونا اللي انت عندك مشاركات مشاركات في في النوايدية ذي وانه معناها ربحت مرة الجائزة الأولى في مسابقة فنية عملها المبيت الجامعي البساتين وجيت انتي في المرتبة الاولى كان تحكي لنا على التجربة ذي وكان تزم تقول لنا معناها بشنو نفعتك شنيه الاضافة اللي حصلت لك اس كعونتك معناه بشت خطة برشة حويس معناها ابار العائلة وكل شيء و فضلت. هي كانت اول تجربة ومعناها معناها شديد فيها ميكرو معناها وطلعت معناه قديم نيس وقدم طلبة انا جديدة في الفوايق ومشكورة مدام ناديه الشابي مديرة الفوايق اللي انا كنت من الول ما نعرف حد وما عنديش حتى كونتاكت بالعباد فيما وقت اللي جيت فرصة يعني بش نطلع على الركح وكل طلعت وتشجعت وهذيك كانت اول تجربة اني معنا نشد ميكرو ونسمع صوتي للعباد و بعد التجربه هذيك تعرفت لي اللي عيطت اللي عيطت لي معني ذا اللي عيطت لي بسمي معناها حاجه حاجة باهيه واحساس باهي كونك تعرفت وتحس روحك ماشي وحدك معني فما الناس معاك وتعرف لعبات وما تخافش يعني بكلامك هذا فتى نجم نقول ونجم ونعرفه اللي معناها في المبيتات الجامعية فما أنا ويا دي فما عبيد تترك فما عبيد لك حلمك فما عبيد تخليك تكمل في ثنية صحيحة إسق صحيح وإلى ليه خطر برشة طلبي يقول لك في المبيت الجامعي نعيش حالة حزن حالة كئيبة حالة وحده غياب تأثير غياب المساعدة معناها الإدارية أنت على حسب كلامك سمعنا اللي فما معناها عملتوا مهرجان وشاركت فيه وخذت الجائزة الأولى كانت نجم تحكي لنا عن نوادي وإلا على الانستا اللي تعملوها في المبيتات المبيت اللي أنا فيه بالحق هو مبيت أعطاه برشة فيه برشة نوادي شعر رسم رقص حتى تجويد القرآن معناها ثم برشة حاجات وبرشة يعني إذا كان الطالب عنده برشة من ميولات يعني عنده عنده الوقت وعنده الفرصة مادام نادية شيء ببرك الله وفاهم يعطيت فرصة باش الطالب يوري إبداعاته يعني يوري موهبته بالفرصة ذي اللي خذيتها والجايزة اللي ربحت النجم وقلوا إنه عندك البخت والحظ في الدنيا كيما برشا عبيد يقول لك انسان مزهار انسان ماشيه معاه وكما قلت انت معناها اللي في الاول لقيت صعوبة باش تدارك الوضع اللي واجهوك به دارهم هو الرفض واللي قالوا لك معناها متنجمش تغني متنجمش تكمل في الموهبه لازمك تقرأ قرية أخرى توصلك كان جاوبنا بحاجة فنية تحكي لنا فيها على البخت والحظ اللي لقيته في الدنيا معناه وإن شاء الله نسي كلنا نكونوا محظوظين كيما حظك انت فت فما اي تعبر على البخت يعني كيف مقادير واللي سمعوها يعني في المسابقه وحبوها اللي شاركت بها في المسابقه وبرشا بالحق حتى يسنا معناها زميلاتك وسنا العبيد الكل اللي تعرفك قالوا نطلب لنا نطلبوا منها انها تغني لنا مقادير وخاطر صوتها ياسر حلو فهما مقادير ونسي كل اللي يحبوا يسمعوها من عندك انت فيتين اليوم عايشك حاضر مقادير Magadir, Magadir, Kalubil ala, Magadir, Magadir, ما قدير قلب العالم ما قدير وش تبينا ما قدير قلب العالم وش تبينا حياتي واتمنى الهنا واتمنى الهنا برافو فيتن بالحق شيختنا واطربتنا بصوتك المزيان برشا نجم نقول صوت ذهبي مثال تنقول له صوت ذهبي وتستحقها بالحق معنا الجائزه اللي خديتها في المبيت الجامعي قبل ما نكملوا معاك وقبل ما مع جو الفاد وجو العشوية على موجات اذاعتنا نسلموا على انيس وعلى على على باك تكنيك ونقولوا إن ان شاء الله ربي معاك نسلموا على انيس اللي باك ايكو وكما نعرف الفتره هذيك كانت تما صعيبه شويه على جماعه الباكو وإن شاء الله معنا هي الحظ يكون موافقهم اثناء نسلموا على عائشه من بوفيشه ونقولوا لها ربي معك زاده انت في الباك اديب ونسلموا على الناس الكل اللي تبع فينا وقاعد تسمع فينا كل ايميسيون على موجاتنا تروا دوبل فيراجو من نوباستيشن ابقاو معنا نمشيوا أمال ماهر اللي تقول لنا سكة السلامة واحنا نقوله سكة السلامة للناس الكل اللي شادين الطريق واللي تويكة قاعدين يسوقوا فكرة هبهم سكت السلامة إن شاء الله رب يوصلكم سالمين إن شاء الله نكونوا معاكم معدين أحلى وقت إن شاء الله الضحكة تكون من القلب وإن شاء الله نكونوا خفاف ذل عليكم برا نسمى بعضنا أمال ماهر وهنا رجعين أنا رجعني لكم ما تبدلوش الموجة أبقى وبرونشي معانا وقبل ما نكملوا مع ضيفتنا فاتن اللي منورتنا بحضورها اليوم بحثينا في السوديو وبره نمشي ونحكي وشوي على أخبار الفنانين في أنستا موزيكا اليوم اخترنا باش نحكيوا على كاظم الساهر اللي عمل البيوز الجمع اللي فيتت وفازها معناه نجم وقولوا إنها فاز يسر ميزينة على الأخر وكما نعرفوه نسيكل اللي هو محبوب وعنده أخلاق مزينة على الأخر وأخلاق عالية جدا ويحب يعمل الخير بطريقة غير مباشره على ذكا شفناه الجمعة اللي فاتت فيه في الحلقة من برنامج ذي فويس استدعى عمراء مليذا بالسرطان بعد ما قالت بنت اللي هي من فريقه في التمارين قتله اللي خلتها تحب برشا وتحب تحضر معهم على ذكا عطاها الفرصة وخليها تحضر معناها وحضرت في الجمهور ومعنويتها ارتفعت وعملت برشا جو حسيله أبارا ذاكا خلينا نحكيه على الفيو متاع 2015 اللي شوفناهم مع برشة فنانين في الغرب عملوا دي فيو برعة لخر نبدأ بويس خليفة اللي قال سيو إيجين واللي نلقاو فيها يرثموا ممثل الراحل بول ويركر عمل مليار و وخمسة مليون فيو على اليوتيوب حاجة كبيرة على الاخر فتن كما تعرف معناها الفيو على اليوتيوب طوي كا قاعدين الفنانين يوخلوا عليهم مش حاجة سهلة معناه أبارا ذاكا نلقاو زادا مارون فايف بشوغر غنيتو اللي عمل بها 916 مليون نلقاو زادا ماجور ليزر اللي عمل 889 مليون فيو في وقت قصير على الأخر تايلور سويف زادا عملت 662 مليون فيو بغنيم زينا على الأخر دافيد جيتا زادا بهاي ماما عمل 509 مليون فيو نلقاو زادا أدي برنيت هلا وشكون ما عارش أدي على ورجعت بقوة معناها وبضربة صحيحة عرفت كيفاش ترجع للجمهور اللي استنى فيها ب 674 مليون في بره نكملوا معك فتنة ونكملوا مع الجو التونسي ومع الجو العرب معناها بصفة عامة خلينا نشيوخو بالموسيقى اللي بنينا اللي قادت تعطينا فيها أبار الغربيين وخلينا من الغربيين حتى احنا عنا ما نقوله في روحنا كيفش نحكي وعالغربة وأنتي اكيد زدت عيش في الغربة في الفويا ونعرفه معناها فتنة قداش عندك مراحات الدارك لدينا <تصفيق> <تصفيق> راهو عنجي جمعات على الغربه فاتن نحكي على البعد الصحيح، نحكي على المسافه وعلى الوحش للعباد اللي نحبوهم نحكيوا ما حاجة بالحق حاجه اخيب من الغربه ما فماش حاجه تنجم تبعدنا على نحبوهم وسيرتو الدار والأصحاب لكن الله غالب المكتوب والدنيا هكا تحب منا هكا تخلينا نضحيوا شويه ميسالش خلينا نتعبوا في الدنيا قبل ما معناها قبل ما نرتاحوا يسرى زيدة اللي وسبق وتحدثنا عليها اللي كتبت لنا كومنتير وقالت تسلم على رجلها اللي هي في ألمانيا نقولولها إن شاء الله ربي معك في الغربة أنت وراجلك وليدتك مثال الشضحي وشوية اتعب وشوية ذيك حال الدنيا حاجة ما هي دائمة لكن إن شاء الله حاجاتها ذو ما في المستقبل بره فاتنا على نفس الوزن كي نقولول الغربة شنو تنجم تغنينا بحاجة تونسية وسيرتو للعبيد اللي قاعدة تستنى في التونسي من صوتك المزيان برش هو كي يبدأ واحد في الغربة شكون يتوحش أكثر إنسات يعني يتوحشوا أكيد أمه يتوحش الأم وجو الدار والأخوات جو الدار والأصحاب وريحة البلاد البلاد اللي متعوضها حتى ريحه بالحق يسرى معناها قد ما نبعدوا من تونس وقد ما نتغربوا ديما نبقى وعنا الحنية وعنا الحنين لأرض بلادنا وريحة الياسمين وريحة العنبر اللي تفوحها من تونس العزيزة ورغم الظروف اللي قاعدين نمروا بها في البلاد لازمنا نقف يد واحدة لازمنا نتضامنوا خطر بالحق تونس اليوم تستحقنا الناس الكل كل واحد ومن جهته اكيد وقت اللي نحكيوا على الغربه باش نحكيوا على ريحه البلاد كما كنت تحكي وكما غنيوها عليها يعني باش غني ريحه بلادي يا وردوا ورد اسمي يا بابا Rychle bladiaba, يابا ورد rychle يابا يابا bladiaba, rychle bladiaba, rychle bladiaba, rychle bladiaba, rychle bladiaba, rychle bladiaba, rychle bladiaba, كان اللي عايش محروم البلاد ما من يوم وسهر ما يعرفها كان اللي عايش محروم نرجع في يوم نشوفها. من من برافو فيتن برافو اللي غنيت لنا حاجة بالحق تمس اي واحد عايش في الغربة اي واحد متغرب وشيقي في هذه الدنيا وباش نطمعوا شوية معاك وباش نزيدوا ونكثروا عليك كما نقولوها مثال خلينا اليوم نتعبوك وخلينا شايخين معاك بالموسيقى اللي, اللي تعطيلنا فيها كي نقولوا تونس والوضع السياسي اليوم شنو تنجم لنا حاجة تعبر على الوضع اليوم اللي تمر به البلاد معنا با هي مشان قالين الغناء يعبر على حشدين تعبر يعني هي على التراث وتمسكنا بالتراث يعني الانتقاق متعنا وفما الغناء اللي بش نقولها تو يعني تقول كلمتين أنا صراحة نحب نوصلهم كمان ريتنا يا جم شيعت عيني الفوق ريت النجمة سيعد عيني ريت النجمة ريتني يجمع على الخجل والحشمة شيا دع عيني لفوق ريت النجم وعلمى يا عين ما تبكي شعان لمتو يا عين ما تبكي شعان لمتو وعلمى تبكي على الحي كيف تخاتوا يا عين مات تبكي على الدمع الله يرحم جميع اللي توفاو وجميع اللي غادرونا وخلاو بلاصه كبيرة في قلوبنا نقول لهم ان شاء الله مثلكم الجنه وإن شاء الله ربي يرحمكم هذه الدنيا حد ما هو دايم كما ربي يعطينا كا ولازم يا اخو فتن برا لكي العبيد اللي تسمع فينا فهم عبيده تحب تسمع شوية ترابيات تحب تسمع التقاطق المزيانة انتع بكري تحب تسمع حاجة لأم كلثوم الوردة شنو تختار لنا انتي بصوتك المزيانة على اخر أه... <تصفيق> باو بقل... انتي تعوى تذكرت أم كلثوم بشنو مش بشن لها يعني <تصفيق> برا نقوله سيرة الحب برا نغنيمه بعضنا سيرة الحب tu la girl. ادوب في الحب وصبحي وليل على باب. الله الله من الحب وسرت الحب والدنيا اللي كلها حب اليوم في تونس قاعدين نشوفوا فيها أبار السياسيين أكيد وأبار المشاكل اللي نشوفوا فيها اليوم على التلافز على الراديو خلينا أحنا معناها قاعدين في جونا وجو التونسي العيش نزيد فكروا جميع مستمعينا واللي يحبوا يكتبوا كومنتاريتهم ويختاروا الأغنية اللي يحبوا يسمعوها في اللمسيون الجاية نقولولهم اللي تنجموا تكتبوا كومنتاريت في برج الراديو منو براديو ستيشن وإلّا على التروادو بالفي راديو منو باستيشن وكذا نكونوا معناها متفاعلين معاكم وانتم تكونوا متفاعلين معنا كيف ما قتلنا هاي في أول لمسون اللي هي تحب تسمع أقدع صحاب وتهديها لجماعتها جماعة الباك أون في بو فيشا إحنا نبقى ومباعدة الناس يكل نسمع أقدع صحب وهنا رجعين متبدلوش الموجة وإن شاء الله نكونوا معكم أحلى جو صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشوا معايا دغري دول الأولى ناس هم الاساس قدينا اجمل وقت في حياتي أقدع صحاب كما قاعدين نسمعوا فيها وكنا نسمعوا فيها مع جنات اللي قتلنا أقدع صحاب الناس اللي نعرفوا عنها صحاب وعنا فاميم مزيان على عنا صحاب بالدنيا وعنا صحاب ربي يهديهم قد ما يعملوا معنا الخايب نبقاو نحبوهم نبقاو نحنوا لأيامات المدرسة أيامات الليسي وأيامات الجامعة اللي قاعدين نعيشوا فيها الناس الكل فاتن كنقول لك لأصحاب شنو تنجم تقول لنا بحاجة هكا تسلطنا مرة أخرى وتهزنا للجو المزيان اللي قاعدة تشيخ فينا به. صحاب اكيد عندك اصحاب كيما الناس الكل اصحابك في الفاك اصحابك اللي خليتهم في بنزرت واصحابك اللي تعيش معهم في لفوي تويكا اكيد في نتكلم على الصحاب مانيش باش نغني باش نتكلم باش نتكلم مش نقول حاجه قلتها انا وكتبتها وتمنى تعجب يعني قالت يوم للوالده طفله واش تقولي وتنصحيني يما واش تقولي في حديث الصحبة حرت ودرت وما لقيت جوابا. قالت الوالدة بهذا الزمان يا بنتي صاحبتك بعد ربك نفسك وديننا الإسلام راه وصى أمك ثم أمك ثم أمك بعد ربك وبعد نفسك يا بنتي إذا ملت الحنان الأم ما بنردك لكن يا بنتي امك راحلة والحي القيوم باقي جنبك قولي الحمد الله واستغفر الله ربي يحبك في كل حيرة وديرة تلاقيها عند حسن ظنك افتح البصيرة وللخير دلي قلبك واذا خذيت براي انا امك لا تخلي حب السحاب يعلك حب السحاب بوقتنا نعم الشيرة اذا خلام الغل والحسد والغيرة لكن يا بنتي الانسان ما تغير تبعه والانانيه ثابته في وصفه اذا دللته يوم بغيتي وصله يتعالى عليكي ينسى ينسى معدنه اصله خليكي ثابته يا بنتي مثل ما علمتك حبي الخير للناس وقبلهم عزي نفسك اكيد أكيد فتن بشناز نعزو أنفسنا وخلينا نحبو الخير للناس الكل اللي نعرفوهم خلينا صافين ودافين مع العباد الكل اللي نعرفوهم خطر الدنيا ذيا وكيما نعاود كل مرة ونقول إنها ما هي دايما الحد بره اليوم باش نحكيه مع بعضنا الناس الكل على هند صبري باش نعنو لها بورتري صغير بالعربية اسمه نقدم فيه هند صبري والعباد اللي تحبها أكيد تحب تعرف أكثر تفاصيل وأكثر أعمال اللي عملتهم في السينما وفي المسلسلات هند صبري ولدت هند صبري عام 20 عام 1979 من نوفمبر هي ممثلة تونسية مصرية ولدت في ولاية قبلي بتونس عرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة تليتلي لفت لفتت نظر المخرج إنيسة الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001 والذي يحكي قصة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها وهذا الدور الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية من أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر حرامي للمخرج داوود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة وهو ما كاد يحصرها لاحقا في هذه النوعية من الأدوار لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي ازاي البنات تحبوك فيلم أحلى الأوقات تحصلت هند صبري عام 2004 جائسة أحسن ممثلة من المركز الكاثولوكي المصري عن دورها في فيلم أحلى الأوقات شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينما الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة تحصلت هند صبري على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية وهي مرسمة منذ فيفري 2007 في جدول المحامات بتونس متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف كما كنا نسمع ناسي الكل اللي هند صبري أكيد تونسية وبنت بلاد دون نعتزوا معناها بالأعمال اللي قاعدة قدمنا فيها و... والشهرة اللي لاقيتها تاويكا في مصر فان أنا بالحق عارفت كيفاش تاخو حقها في مصر وعارفت كيفاش تفك بلاستها أبار أكيد ساناكسوس دورة زروق فريال يوسف اللي عارفناهم قبل ما يطلعوا لمصر في أدوار ومسلسلات تونسية هند صبري زادة كانت تعرف يا فاتن تتصنف ضمن أقوى مئة امراه عربية لسنة 2013 في المرتبة وثمانين. عندها برشة أعمال عرفناهم من خلالها بدايتها كما قلنا قبلك كانت عام 1994 مع صمت القصور واخذت وقتها دور علياء في 2000 مثلت في موسم الرجال بدور فاطمة 2001 عرفناها زاد في فيلم مصري مواطن ومخبر وحرامي عن دور حياة كانت عرف الفين وواحد مثلت في مذكرات مراهقة بدور جميلة الفين واثنين تفرجنا فيها في الكتوبية عن دور ليلى الفين واثنين عرفناها في عراق ستين الفيلم التونسي وشكون ما على عراق ستين والسينما التونسية وثلاثة دور ياسر مزيان ميرنا آه, في فيلم ازاي البنات تحبك آه, عايز بدور وفاء في 2003 وبالحق دور وقتها شيخنا برشا وعجبنا على الأخر في 2004 نلقى تمثل في حالة حب بدور حبيبة أحلى الأوقات مثلتها زاد في 2004 بدور يسرية 2005 تفرجنا فيها وتبعناها في فيلم بنات وسط البلد بدور جومانا في 2005 عن فيلم ويجا خذت دور فريدة وفي 2006 لعبة الحب بدور ليلى كما قاعدين نشوفوا معناها جميع المستمعين أنه عندها برشة أدوار وعندها برشة مشاركة في السينما المصرية والأفلام المصرية نكملوا خلينا نقولوا اللي هند صبري في 2006 مثلت في ملك وكتابة عن دور هند اسمها الأصلي من عرشة كان هذا عاد كان اختيار شخصي وإلا الدور فرض عليها تكمل باسم هند خطر نعرف اسم هندي وتاهي على الأخر برا زيدا نقول هن صابري شوفنا في دور بوثينا في فيلم عمارة يعقبيان عام 2006 وصباح الفل 2006 زادة اللي مثلت فيها دور ثاناء 2007 عرفنا الجزيرة الفيلم اللي يلقاه معناها رواج كبير من المتفرجين بدور كريمة واللي عرفت كيفاش تخدمه وعرفت كيفاش تثبت روحها في الفيلم كمصرية مصعيد وكمصرية تمسك معناها بلغتها اللي تعلمتها واللي نجمت معناها توفق بين اللغة التونسية ولهجتنا التونسية واللغة المصرية اللي برشع بيدل طوق قاعدين يقول لك معناها كيفاش انت ملي هي صغيرة عرفت تتقلم وعرفت تفك بلاستها في السينما المصرية بالحق زيدا نشوفوها في فيلم التربين مالك وتستمر الأعمال من ذلك نقوله جنينة الأسماك إبراهيم الأبيض أسماء لمؤخزة الجزيرة الثنين وعرفناها زيدا أبار الأفلام وأبار السينما في برشة مسلسلات عن مسلسل لحظات حرجة واللي مثلت فيه ضيفة شرف مكتوب الجزء الثاني واللي مثلت فيه ابتسام فتن كان تحكي لنا ولا كان تفرجت في المسلسل اكيد تعرف الدور اللي لعبته هن صبري وقتها في مسلسل مكتوب بوعنا ما ركزتش مع المسلسل بالقدامي نتذكر يعني حضورها في المسلسل كان حضور متميز على الأخر ودور ال... ال... الكيناء اللي عاون ظافر العبدين بش يخرج من الأزمة الصحية اللي فيه و... وشوفناها في آخر المسلسل انتحرت معناها و... الله يرحمها حتى هي <تصفيق> في 2008 عرفناه زيد في مسلسل بعد الفراق عن دور سكره 2010 عرض خاص مسلسل يسر مزين ويسر حلو اما كانت فيه هند صبري ضيفه شرف وشكون ما عرفش علاه والطفله اللي تحب تعرس واللي تجري وراء العرسان في عايزه تجوز عام 2010 اكيد فرشت فيه هذا <تصفيق> فرشت فيه وشيخني برشا يعني ضحكت ومحلي نكملوا مع المسلسل اللي مثلت فيه دور أميرة عن إمبراطورية مين وزيدا كانت عندها مشاركة في قصص النساء في القرآن بصوت بركة في دور آسيا أمرأة فرعون وعندها زيدا مسلسلة إذاعية شاركت فيهم عام 2010 نلقوها في سهم الزيتون طلع و2011 الآن في مصر في دور جيناء البرامج اللي شاركت فيها الشقة وعالم سمسم هذا البورتري كان وحكينا فيها على هند صبر الممثلة التونسية اللي تويكا قادة تعيش في مصر واللي قاعدة تتقلق وتعطي في تصوير ياسر مزيان على البلاد وكما قلنا معناها إضافة للتوينسة اللي قاعدين غادي كانت مناولهم كل خير وإن شاء الله ينجحوا في مشوارهم الفني برا نرجع مع ضيفتنا حتى ضيفتنا عندها ما تقول في روحها بسوتها المزيان وبحضورها اللي فرحنا بالحق اليوم معناها وإن شاء الله نكونوا عاملين معكم جوين جو ما كنتوا براك يقولوا صبر رباعي زاده هو نعرفوه اللي طبيقة قاعد يعيش البر وقاعد زاده يعمل في اغنية ياسر مزيان مشنو هتنجم تغني لنا الصبر رباعي الصبر رباعي عنده برشة غنيات حلوين ومع انا يعني, ك... يعني نحب غناية مفضلة يعني هو يغنيها غناية الام وبما اني يعني متوحشة امي نقدمو لها تحية امك شاسمها امك فاتن امي اسمها محبوبة محبوبه ان شاء الله تكون محبوبه من الناس الكل كيفك انت يا فاتن برا نسمع معاك شويه من يارت يا ريت يا ام بي تجيني وان شاء الله امتنا الكل يزيونا مثالش ملي اكبر من حبك ما لقيتش غير من قلبك كل القلوب ازياء والعمر والام ربا واسترفي كل القلوب ازياء عليا والعمر باع واشترى فيا هبوس بروحي كفوفي لو مر بس أشوفك هبوس بروحي كفوفي يا امي برافو في تنتيك وتحية لكل أم كما قلنا وكما نذكر في كل مرة الدور اللي تلعبه الأم وإن شاء الله ربي يفضلنا امهاتنا وإن شاء الله ربي يرحم الامهات الكل اللي غدرنا نزيد ونذكره الناس الكل اللي قاعدة تتبع فينا وتسمعوا فينا تنجموا تكتبوننا كومنتاتكم واختياراتكم اللي فيها الأغنية اللي تحبوا تسمعوه على باجر راديو من راديو ستيشن وإلى على تروادوبل في راديو منو ستيشن.كوم ابقوا برونشي معنا مع أمل مهر أمل حجازي عفواً اللي تقول لنا الليلة ونحن نقول لكم الليلة إن شاء الله معدينا معكم أحلى جو. me the the o نتي انت اي انت اللي تسمع فينا ها رجعنا لك ورجعنا معك باش نسمعوا لك المزيكا وكما تعرفوا نس الكل اليوم ضيفتنا ضيف ياسر سامبا ياسر محلي فتن اه انت قبيلك حكيت لنا على صحاب وعطيتنا حاجة معناها مزينه على الاخر كتابه شعريه يعطيك الصحه معناها صعيب شكون نلقاه في وقتنا هذا عنده برشا ما يحب وانت تغني وتعمل شعر مش ياسر بيشتغل علينا الخبزه زاده بي باش, ق... باش ندعموا قولك على أصحاب وباش نزيدوا ونقويوا حشتك معناه على بالحق ضرورتنا في الدنيا ذي للأصحاب ايش نوة نجمة غنين نخاتر برشة عبادنا عرفوهم يحبوا أصحابهم يحبوا العباد اللي بحذيهم ويحبوهم دي ما فرحانين ألور خلينا نسمعوهم حاجة تفكرهم بالأصحاب كان ب... كانوا بحذيهم وإلا غادروهم وإلا بعد عليهم بوا أنا من أهلين نحترم العلاقات المتاع الصداقة وإن شاء الله ربي يبقى لي مستر النسكول مايك تجربة شخصية نتصور اني معناها عندي هكا شوية على حكاية يعني مفهوم الصداقة مش مع عندي إصحاب ماي ديما يعني الريلاشيون تبقى فيها شوي تحفظ صحيح صحيح فتنا نعرف برشة ابنت يعطيوا سرهم ويقولوا كلامهم ويعطيوا معاناها أسرارهم الأمهم أكثر من لي أصحابهم إن شاء الله أنت تكون منهم أكيد أنا دي ما دي ما أقرب للأمي و... خطر الأم هي بالحق معاناها اللي تحفظ السر واللي تعاونك واللي تعطيك القوة باش تكامل في الدنيا دي برا ميسا لشي نغنيه كان عندك عباد ظلموك كان عندك عباد غلطه معاك و ما نعرفش ما عرفوش يتصرفوا معاك معناها شنوات نجمة تقول لهم با هي غنية ذكرة ت... معناها في علاقة بالحب والحبيب ما مائنا باش نحاول نركبها على مفهوم الصديقة باش صديقة. نحرفوا الغنية أسمعي اللي ما تسمعوش باش نحرفوا <تصفيق> غنية ذكرة من اللي هي كانت تغني على حبيبها ورجلها الغنية باش تولي تتحكي على صحابها ذيك هي تونس راو نعرفها تونس معناها <تصفيق> احنا شعب مستعد نعمل كل شيء معناها ميسج اراها ش... انسب يعني في الكلام اللي باش نقوله انا يعني خير معبر هي لسمي هي هي والقلوب بتغيرك والسنين رايحه وجايه والأمان تضعط واللي راح راح من العمر راح راح واللي راح راح من العمر راح راح واللي راح من عمر راح راح راح واحنا ملينا الرجوح ختمن الشو وراح راح راح ولا تجيب الدموع ما القلوب اتغيرت ولا زى هي هي برافو مرة أخرى وبرافو تيكس الصحة ألف صحة يا فاتن بالحق لعبيتك نتمنى ونعرف اللي هما شيخين معانا إن شاء الله تويكا سوى للعباد ولا الطلبة اللي كيف كوفوا وكيف معناها الطلبة في تونس معنى يعيشوا في الفوية بعيدة على الدار سوى للمرأة اللي قاعدة في دارها هاتويكة سوى اللي في الخدمة اللي في الكار في أي بلاسة وين ما كنتوا ان شاء الله نكونوا خفاف ذلة عليكم وإن شاء الله نكونوا عاملين معكم جو ونسينكم ومقصرين عليكم سوى كنتوا في البياج فالتروت في, في أي بلاسة وين ما كنتوا أبقى برونشي معنا على في منوبة راديو ستيشن والا على منوبة راديو ستيشن باج الفيسبوك نمشي مع بعضنا إليسا لولا الملامة اللي طلبتها من عنا بنومة هيفا نادية القروي وحبت تسمحها معنا نسمعوا هيلها لها أبقى برونشي معناها وش نعطيك اختيارك الخاص اللي حبيتوا يكون حاضر معنا اليوم <تصفيق> قطلنا لولا الملامة وأحنا مدلموكم إش كان مخلطتوش وسمعتونا اليوم ميسيل إش نجمو وتسمعوا في أي وقت وكيما نعود نذكركم وديما نذكركم بالتروى دو بالفي منوبا راديو ستيشن وإلا على باج الفيسبوك راديو منوبا ستيشن أحكينا اليوم يا فتن في برشة مواضيع أحكينا على الأم أحكينا على الأصحاب أحكينا على تونس أحكينا على الغربة لكن ما حكيناش على مرأة وأنتي كمرأ واسمعنا بيك وقبل ما يجيه وديما نعود هالك وأي يام بيت نجيبوه لنا معناها قبل ما يدخل بحذينا نسألو عليه نسألو عليه عليه نشوفوه له أخبار ونسألو أصحابه نعرفو البيئة اللي يجي منها معناها اللي تتطوروا في مخوك وكلنا عملوه سمعنا اللي عملته في المبيت تظاهرة تحت شعار المرأة والعنف الموجه ضدها وكما ما نعرف الناس الكل اللي فما برشة بلايس في العالم معناها ما زالت المرأة تتهام فيهم ما زالت عندها بلاسة دونية ما زالت المرأة تتمارس ضدها برشة قوانين جائرة في تونس هنا قاعدين وقاعدين نخدموا معناها بالكده باش نحاول ونحيو كل القوانين دي. وقعدين نشوفوا معناها المرأة في تونس وسط المكانة هامة جدا إنها المرأة تسوق اليوم في الطيارة المرأة تسوق في الميترو المرأة تبيبة وكما نعرف في العالم العربي أول تبيبة هي توحيدة بن الشيخ المراه التونسيه اللي شرفتنا انتي قالونا عملت قصيدة عملت أبيات شعرية تحكي فيها مع المرأة أي كتبت كلمات ان شاء الله هو مع ميساج لل... للرجل يعني وإن شاء الله إن شاء الله الناس الكلها تفهم اللي الأمرأة راهي كيفها كيف الرجل عندها قدرات توصل تعمل يعني لأكثر من يعني المجهود اللي تعمله كيف الراجل ولا أكثر يعني فمش فرق وماذبينا أينك شيبة يعني نحب ك يعني كي ما نقرأ وتوه يعني شباب وكلنا عنا رسالة وطموح الزوز يعني الشاب وشيبة يزم زيدة للمرأة يعني بتيجي عامه تأخو حقها في انها تتوصف كمرأة ما ما يتقصى منها شيء يعني ليه خطرها أنثى ليه خطرها امرأة ويعني برشة برشا حجتي يزومهم يتنحوا. don't ال الكلمات اللي قلتهم أنا الأنثى أنا الأنثى تشاء أنت أم تأبى جئت معك للدنيا أتيت حاملة معنى قالوا خلقت من ضلعك وأني أسميت حواء خلقت حرة طبعة وما في ذلك شك فرب السماء أكرمني بلغت مثلك الذكرى أجوب حيث أشاء برا وجوا وماء تجدوني عند الصعاب نور يشق الظماء انا ام من تعلمك كيف تكون انسانا ونظيرا في الكفاح شئت ابيت سيانا لي الخجل والحياء والحنان الوان فاما إذا ما غضبت حواء تكون ادم في كانا تحيه ليك وتحيه لكل مرات ونسيق وتحيه لجميع نساء العالم اللي غناولنا عليهم واللي معناها الناس كل حكايتها على المرأة وعلى دورها وهذا هي حاجة معناها ما هيش جديدة علينا ولا ما نجموش ننكرها خاطر المرأة بالحق بلاش بيها ما نجموش معناها وهنا قاعدين نشوفوا اليوم اللي المرأة عندها مكانة متميزة ياسر في تونس ومحترمينها مينها وإن شاء الله نزيدوها نعطيوها مكتسبات ونحقولها إنجازات أخرى أبار اللي هي عليه اسمعنا زادة فاتن اللي انت شاركت بغناية في التظاهرة ذيها الجنات وبرشة من صاحبتك اللي حكينا معاهم واللي كتبونا كومنترات عالباجمتاعنا قالونا اللي هم يحبوا يسمعوك في حاجة الجنات اللي هي جيالك ان شاء الله عاتينا شوية من جيالك هوي جيالك <سؤال> بشوق الدنيا <سؤال> جيالك <سؤال> هوحش نير نفسه لك حبيبي في قلبي شي لالك غرم ما يجيش على بالك حتى احنا جايين لكم الناس الكل ابقوا برانشي على التروى دول في راديو ستيشن نمشي مع بعضنا جدا نسمعوا حاجة ننسي عجرم اللي تقول لنا يلا احنا نقول لكم يلا ويزيو منوم من ميزيو متعب من خلينا عاملين جاو مع بعضنا في هالعشوية المزيانة اللي نسينكم فيها نمشي مع بعضنا ننسي عجرم يلا وهنا رجعين يلا اليوم وصلنا لنهاية الحلقة متاعنا إن شاء الله ونكونوا ونسناكم ما كنتوا إن شاء الله نكونوا خفاف ذل وإن شاء الله نكونوا عملنا جو معكم ومع ضيفتنا فاتن اللي حضرت معنا اليوم ولي جاتنا من الكمبيوس من نوبة نخليوا الختام الفاتن شنو نجمة تقول وليش كون تعطي أهداءاتها وعلى شكون نجمة تسلم نسلم على دارنا وصحابي و... وطحية من... مني أنا ليكم منتوما اللي يشبتوني ه... معكم اليوم وعطيتوني فرصة بش يعني ان... التجربة كانت تجربة حلوة برشا أول تجربة مزينة إن شاء الله نشوفوك في المستقبل فنانة قد الدنيا عشك. به حاجة كان نسكروا به برنامجنا لليوم حاجة نخليه بها الموعد يتجدد في لقاء كل نهار أربعة حاجة نخليوا به العبيد اللي تسمع فينا متشوقين للحلقة الجاية إن شاء الله إن شاء الله مقطع من أغنية عيني توبي الصباح نسمعوها مع بعض لي توبي توبي توبي توبي بيقولولي توبي توبي توبي توبي Azjaci, azyl, czytłby, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, aż azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, azyl, درشاف ودو النبي دانا كل حتة فتو بي دايبة دايبة دايبة فهوى محبوبي تشاو تشاو نسي الكل ملتقانا في الحلقة الجديدة في الجامعة الجاية من برنامجنا تشاو تشاو للناس الكل